الحمد لله الرحيم الرحمن الحمد لله الكريم المنان الحمد لله العظيم كل يوم هو في شان الحمد لله على جلاله الحمد لله على كماله الحمد لله على جماله الحمد لله على رحمته الحمد لله على نعمته الحمد لله على واسع فضله وعظيم مننه الحمد لله على جنته الحمد لله على ناره الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنجعلنا مسلمين والحمد لله الذي أكرمنا فكنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أيها الأفاضل في هذه الدروس المباركة بإذن المولى جل في علاه سنتدارس أموراً هي من أهم ما يكون لكل مسلم من دون استثناء سواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى سواء كان عالما أم ليس بعالم سواء كان مهتما بأمور دينه أو أيضا ليس مهتما بأمور دينه لأن الكلام كله من أوله إلى آخره سيدور عن كتاب الله عز وجل عن آياته عن هذا النور الذي أنزله سبحانه وتعالى بل عن هذا الروح الذي جعله الله عز وجل حياة للقلوب كما أن الروح حياة للبدن إذن فالكلام عن كتاب الله عز وجل الكلام عن هذا القرآن العظيم عن هذا الكلام الذي تكلم به الله جل في علاه وهو مستو على عرشه فوق سابع سماواته سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام العظيم فأسمعه أعظم ملك وأنزله أعظم ملك على أعظم رسول فبلغه إلى أعظم أمة وهي هذه الأمة المحمدية صلى الله على نبيها وعلى آله وسلم تسليما كثيرا هذه الدروس أحببنا أن تعنون بعنوان هو روائع البيان في بدائع القرآن. نعم، لأن هذا القرآن من أوله إلى آخره بديع. لأن هذا القرآن من أوله إلى آخره رائع. لأن هذا القرآن من أوله إلى آخره عظيم. هذا القرآن هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى نريد أن نعيش معه في هذه الدروس المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة على قائلها ومباركة على مستمعيها في كل مكان والهدف من هذه الدروس وهذه الحلقات نريد أن نحصره في ثلاثة أمور أما الأمر الأول فهو أن نريد أن ندرك ما مفهوم الحياة في كتاب الله عز وجل القرآن حين بين أمر هذه الحياة فصلها وشرحها وأوضحها ولم يجعلها غامضة على كل مستمع إلى كتاب الله عز وجل لا والف لا وإنما بين وأظهر وأوضح لهذا المخلوق المكلف لهذا الإنسان الذي اعطاه الله هذا العقل بين له ماذا تعني هذه الحياة ما مفهوم الحياة في كتاب الله عز وجل الحياة في هذا القرآن إما حياة اسمها دنيا وإما حياة اسمها أخرى وبين هذه الدنيا وبين هذه الأخرى حياة برزخية هذه الحياة الدنيا لها شأن وهذه الحياة الآخرة لها شأن أما الحياة البرزخية فلها شأن ولكن القرآن لم يبين ما يجري في هذه الحياة البرزخية إلا ببيان يسير أما ما يتعلق بالحياة الأولى فبينه أعظم بيان وأما ما يتعلق بالحياة الآخرة فبينه أيضا أعظم بيان نريد أن ندرك ما مفهوم الحياة في كتاب الله عز وجل إذا أدركنا هذا وبان للمر ماذا تعني له هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا ومن الذي سينتقل له أيضا بعد الممات نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى الهدف الآخر وهو كيف نعيش مع القرآن نعم كيف نعيش من القرآن هذه أمنية أنا أعلم أنها أمنية لكل مسلم على وجه هذه البسيطة كل مسلم يريد أن يعيش مع كتاب الله عز وجل يريد أن يكون هذا القرآن محيطا به في كل أموره في ليله ونهاره في بيته وفي خارج بيته في كل أموره في نفسه مع أولاده مع أصحابه مع جيرانه مع الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم كيف يكون الإنسان المسلم عائشا مع كتاب الله عز وجل كيف يشعر أنه مصحف يمشي على الأرض كما كان حال السلف الاوائل كيف يكون كما قالت عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين كان خلقه القرآن وخلقه القرآن ليست خاصة بالخلق الذي يتعامل به المرء مع الإنسان ممن يقابله من الناس لا وإنما خلق عام لكل شيء مع الله عز وجل بدءا ثم مع نفسه ثانيا ثم مع الناس من حوله ثالثا إذا لابد أن ندرك كيف يمكن لنا جميعا أن نعيش مع كتاب الله عز وجل وأن نكون ربانيين في هذه الحياة الدنيا عندما ينظر إليك المرء وأنت تمشي على رجليك أو تتكلم بغسالك أو تسمع بأذنيك أو تدخل مكانا أو تخرج من مكان فإنه ينظر إلى رجل يعرف أنه قد طبق كتاب الله عز وجل في كل أموره فنكون نحن مثالا لكلام الله عز وجل ولكتاب الله العظيم هذا القرآن في كل أمورنا من أولها إلى آخرها وهذا والله يا أحبتي سهل يسير ليس بالعسير فإن الله عز وجل قد جعل هذا الدين هو الحنيسية السمحه أمره يسير وسهل وليس بالعسير ولكنه يحتاج إلى قلب يقض إلى قلب يستعد لأن يفتح هذا الفؤاد ليتلقى نور القرآن ليدخل هذا الروح إلى هذا الفؤاد فقط بهذا الشرط تستطيع أن تعيش مع القرآن وتستطيع أن تكون أنت واحداً ممن تمثل القرآن في هديه وخلقه الأمر الثالث الذي نريده من هذه الدروس هو أن نريد في نهاية المطاف أن نبني بيتاً في أرض القرآن نعم نريد أن نبني بيتاً في أرض القرآن ما أجمل هذا البيت الذي يبنى على بساط من كتاب الله عز وجل فيكون عماده كله من أوله إلى آخره من القرآن إن نظرت إلى أساسه إلى قواعده فإذا هي من القرآن وإذا نظرت إلى ما فوق ذلك من ميده وأعمدته ونحو ذلك فإذا هي أيضا من القرآن وإذا نظرت إلى جدرانه إلى احجاره. إلى طوبه فإذا أيضا هذه الأحجار وهذا الطوب قد أخذ من سور القرآن فإذا نظرت إلى ملاطه وإلى أيضا تزويقاته وإلى دهانه ونحو ذلك فإذا كله قد اخذ من كتاب الله عز وجل لبنة من سورة آل بقرة ولبنة من سورة آل عمران ولبنة من سورة الأنعام ولبنة من سورة المائدة ولبنة ولبنة ولبنة فإذا أنت قد شيت بيتا عماده كتاب الله عز وجل هذا الذي نريده من هذه الدروس المباركة في نهاية المطاف وهناك أمور لا بد أن تدركها حتى تحقق هذا الأمر العظيم لا بد أن تدرك أن هذا الأمر ليس بالهين أبدا وإنما هو أمر جليل ومكسب عظيم جدا لك في الحياة الدنيا ولك أيضا في تلك الحياة الباقية إذا تكلمنا عن هذه الأهداف سننطلق بعد ذلك بعد أن اتضح لنا الأمر جليا ننتقل إلى قضية مهمة هي بالنسبة لكثير من الناس سبب في عدم إدراك أهمية العيش في ظلال القرآن بل سبب في عدم إدراك كيف يعيش مع القرآن وإن كان مدركا لأهنية الحياة تحت كتاب الله عز وجل هذا الأمر هو أنه لم يدرك من يخاطب القرآن هذا القرآن له خطاب تارة يخاطب المؤمنين وتارة لا لا يخاطب المؤمنين وإنما يخاطب الكافرين وتارة لا يخاطب الكافرين الذين يشركون بالله عز وجل وإنما يخاطب الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى وتارة يخاطب أنواع من الناس ليس بالمؤمن ولا بالكافر ولا بالملحد وإنما هو مزيد من هؤلاء جميعا لم يرده عن الإيمان بالقرآن إلا الطغيان إلا الهوى الذي سيطر على هذا الفؤاد فإذا خطاب القرآن يختلف وطريقته في الحجاج والنقاش تختلف فسورة تناقش وتحاور الكافرين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسورة أخرى تحاور الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وسورة ثالثة تتكلم عن من يؤمن بهذا جميعا ولكن يغلبه الهوى والرغبة واللذة والشهوة فتصده عن دين الله عز وجل وسورة الرابعة تخاطب المؤمنين الذين يؤمنون بالله عز وجل ولكن وازع النفس الشهوانية تردهم حينا عن دين الله وعما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى فتردهم شيئا عن دين الله فياتي القرآن فيأخذهم رويدا رويدا إلى أن يردهم إلى صراط الله المستقيم لا لابد أن ندرك معاني خطاب القرآن وإلى من يوجه القرآن في هذه الآيات خطابه وأيضا لا بد أن نحدد نحن هنا الخطاب لمن الخطاب في بداية الأمر بالنسبة لهذه الحلقات المباركات ليس إلى طلاب العلم من مبدئها وإنما هي موجهة إلى عموم المسلمين الذين لهم اهتمام بعلوم الشرع إنسان يريد أن يفهم كلام الله يريد أن يفرح بالتلذذ بقراءة كتاب الله عز وجل هذا هو الذي له الخطاب الآن فلا بد إذن أن ندرك طبيعة الخطاب التي نعيشها نحن في أوائل هذه الدروس المباركات بإذن الله جل وعلا إذا أدركنا ذلك سننتقل إلى الكلام عن قواعد خمس قواعد خمس هذه القواعد الخمس لك حق أن تسميها بأنها كبرى نعم قواعد خمس ولكنها كبرى لا بد وأن يدركها من يريد أن يعيش مع القرآن لا بد وأن يدركها من يريد أن يبني بيته في رياض القرآن هذا الأمر أيها المبارك بعده سننطلق في أفق كتاب الله عز وجل وسيكون هذا المسير بإذنه سبحانه وتعالى على مستويين أما المستوى الأول فهو لعموم المسلمين الذين لهم حق على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يبينوا لهم ما في كتاب الله عز وجل من الإعجاز والبيان والأوامر والنواهي وما فيه من أنواع السعادة لمن اقترب من هذا القرآن العظيم إذن فالمستوى الأول سيكون لعموم المسلمين وهذا الأمر سيكون على مراحل ثلاث على مراحل ثلاث سنأتي إلى ذكرها بإذن الله جل وعلا ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الآخر وهو من أهم ما يكون إلى المستوى الثاني وهو ما يتعلق بالكلام مع طلبة العلم وكيف يستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يدرك معاني هذا القرآن ادراكا تاما كاملا؟ فإن كثيرا من طلبة العلم عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يقرأه ولا يدرك تمام المعنى وإن أدرك شيئا من المعنى وستأتي أمثلة كثيرة على هذا ولذا قلت تعظيم القرآن في قلوب كثير من الخلق بل في قلوب كثير من طلبة العلم فيقرأ القرآن دون أن يستشعر ما هو القرآن؟ ومن الذي تكلم بالقرآن؟ وعن ماذا يتكلم القرآن؟ ودون أن يدرك وجه الاعجاز العظيم في البيان الذي نزل به القرآن؟ القرآن في سوره الصغيرة قبل الكبيرة معجز في كل أحواله، عظيم في كل بيانه. وإذا أريد أن نعيش في اغلب هذه الحلقات مع السور القفار لا مع الطوال فإن الله عز وجل حين أنزل هذا القرآن أنزله بدءا بكفار السور لا بطوالها وهذه السور القفار هي التي ربت محمدا صلى الله عليه وسلم هي التي قال الله عز وجل عنها ووجدك ضالا والخطاب لأشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ووجدك ضالا ف هذا انظر إلى النقلة النقلة تخص محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذا النبي العظيم هذا النبي الكريم هذا النبي الذي لا أحد مثله في كل أموره من أوله إلى آخره قد غلب الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وتقدم عليهم في أنواع الشرف وأنواع الرفعة وأنواع العظمة في كل شأن من شؤونه ومع هذا يقول الله عز وجل عنه في سوره قصيرة من كتابه يقرأها كل الناس من أولهم إلى آخرهم الا أقل القليل من المسلمين يقول الله عنه ووجدك ضلا فإيش فهدى انظر ايها المؤمن انظر كيف يخاطب الله عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم فيقول عنه ووجدك ظالم فاختار الله هذه العبارة هذه الكلمة لما ليقول لنا جميعا أيها الناس إذا كان هذا حال نبيكم وحال رسولكم وحال أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فكيف بكم أنتم إذا ابتعدتم عن كتاب الله عز وجل، إذا كان هذا هو حال أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بحال الناس من بعده ممن ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل ووجدك ضالا أي قبل القرآن فهداك الله إلى القرآن لأن القرآن فيه الهداية التامة كان صلى الله عليه وسلم لم تأته الهداية الكاملة قبل نزول القرآن مع أنه كان لم يسجد لوثا ولم يتقرب إلى صنم أبدا وإنما كان الاهتداء الكامل لكتاب الله عز وجل ولذا جاء هذا التعبير العظيم من الرب الرحيم ووجدك ضالا فهدا لنستشعر جميعا أيها المؤمنون في كل زمان ومكان أننا بدون كلام الله عز وجل في ضلاله. وأنه لا هداية إلا إذا اقتربنا من كتاب الله سبحانه وتعالى هذه نوع من أنواع الحقائق المبينة في كتاب الله عز وجل أشد البيان إذا أدركنا هذه الحقائق وأدركنا المستوى الأول الذي يخاطب به عموم المسلمين عندئذ سنستطيع أن ننتقل بإذن الله جل وعلا إلى الدرجة الأخرى وهي درجة عظيمة شريفة ليست بالهينه أبداً لا ينادها إلا أولياء الله ولا يستحقها إلا من كان من عباد الله المقربين وهي المستوى الثاني والذي سمي بالمراحل السبعة لطالب فهم القرآن لطالب فهم القرآن وإذا انتهينا بإذن المولى وبإعيانته جل في علاه من هذه المراحل السبعة وأدركناها أشد الإدراك وأوضحه وهي ليست بالعثيرة وإن كانت أيضا ليست باليسيرة إذا أدركنا ذلك بإذن المولى سبحانه وتعالى سنجد الفرق الشاسعه بين أن نقرأ كلام, كلام الله كما نقرأه الآن أو كما يقرأه كثير من المسلمين الآن وبين أن نقرأه قراءة نستشعر معها عظمة هذا القرآن هذه هي ما نستطيع أن نسميه بالخطة العامة التي نريد أن نسير عليها بإذن الله جل في علاه في هذه الدروس المباركة وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يرزقنا وإياكم فهم كتاب الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى من دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لابن عباث رضي الله عنه وعن أبيه حينما قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فنسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل الذي هو تأويل حقائق هذا الكتاب العظيم فإذا هذا هو المقصود وهذه هي الطريقة وهذه أيضا هي الأهداف المرادة من إقامة هذه الدروس من أولها إلى آخرها بإذن المولى جل في علاه عندما نريد أن نبدأ سنبدأ بإعانة من المولى في الكلام عن الأهداف في الكلام عن الأهداف لأن إذا أدركنا ما الهدف الذي نتطلبه وما الهدف الذي نريده عندئذ بإذن الله ستصعد الهمم وستعلو وسننشط إلى أن نتحمل شيئا من العسل وشيئا من التعب في إدراك هذه الحقائق الكبيرة فاصل قصير ثم نعود بإذن الله جل وعلا إلى الكلام عن الأهداف على جهة التفصيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله جميعا في روضة من رياض القرآن نريد أن نتكلم عن الأهداف وأنا قد أشرت لكم سابقا أن سبب العناية بالأهداف هي أن تعلو همة الإنسان وأن يتحرك فؤاده إلى أن يتحمل شيئا من طلب العلم اليسير في إدراك حقائق هذا الكتاب العظيم وهذا الكلام أعيد واؤكد أنه ليس لمسلم دون مسلم ولا لرجل دون امرأة ولا لصغير دون كبير ولا لعالم دون جاهل بل هو لعموم المسلمين من أولهم إلى آخرهم كلنا ولا شك سنسأل يوم القيامة عن كتاب ربنا ماذا فعلنا تجاهه؟ فإذن هذه الأهداف أريدها أن تحرك همتك أما الهدف الأول فهو أننا نريد أن ندرك ما مفهوم الحياة في القرآن ما مفهوم الحياة في القرآن أخي المبارك أيها المؤمن أيتها المؤمنة نحن نعيش وهذه الحياة التي نعيش فيها لها مفهوم في كتاب الله عز وجل فهل من الممكن سؤال؟ يوجه إلى كل إنسان هل من الممكن أن نعيش حياة في ضوء القرآن أو لا يمكن الجواب الذي لا شك فيه أنه من الممكن جدا أن نعيش حياتنا في ضوء القرآن لا يقول إنسان أنه من المستحيل أبدا في هذا الزمان أن يعيش إنسان تحت القرآن ونقول أبدا بل قد شاهدنا في هذه الحياة الدنيا بعينينا وسمعنا بأذنينا من عاش مع القرآن ورأيناه ورأينا النور يخرج من وجهه بسبب كتاب الله عز وجل وهذا ليس بعجب فإن القرآن تنزل إلى كل الخلق من حين أن تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الغار إلى أن يقبض من على وجه هذه البسيطة وسأذكر لك بإذن الله جل وعلا نماذج لهؤلاء الذين عاشوا مع القرآن وما أجمل الحياة في ضوء القرآن وهي يسيرة سهلة لطيفة سعيدة إلى غاية ما تكون السعادة ولكن يأتي الشيطان فيريد يحول بينك وبين نور الرحمن الذي هو هذا القرآن فإذا قبل ذلك حتى نستطيع أن نزيح الشيطان دعنا نأخذ في هذه الأهداف نريد أن نعيش مع القرآن. هذا القرآن تكلم عن الحياة الدنيا وتكلم عن الحياة الآخرة اعجب أيها المؤمن يا من تثل كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحياة الدنيا في كتابه إحدى عشرة ومئة مئة وحد عشر مرة ذكر الحياة الدنيا وذكر الحياة الآخرة أيضا كذلك مئة وأحد عشر مرة فتساوى ذكر الحياة الدنيا في القرآن مع ذكر الحياة الآخرة في القرآن وهذا سر من أسرار هذا الكتاب العظيم فعدد ذكر الحياة الدنيا في هذا الكتاب هي بنفسها عدد ذكر الحياة الآخرة في هذا الكتاب وهذا أمر نستطيع أن نقول عنه إنه مقصود وذلك ليبين للمسلم أن هذه الحياة الدنيا وإن كانت قليلة حقيره ثانية إلا أنها أيضا لا بد من العناية بها لأنك مكلف فيها ولا بد أن تقيم فيها ما أمرك الله عز وجل به في كتابه وذكر لك الحياة الآخرة بنفس العدد ليخبرك أيضا أن تلك حياة وهذه حياة فعمل لهذه كما تعمل لتلك ولكن اقدر لكل دار قدرها هذا الأمر من كتاب الله عز وجل فيما تعلق بالحياة الدنيا والحياة الآخرة سيدلنا على قضية كبرى مهمة عندما نقرأ هذه الآيات المتكافرة في الكلام عن الحياة الدنيا أكثر من مئة آية تتكلم عن الحياة الدنيا عن حياتك أنت عن ذهابك عن مجيئك عن أكلك عن شربك عن كلامك عن استماعك عن مخالطتك للناس عن شرائك عن بيعك عن كل أمر من أمورك بل عن لباسك وعن ما يتعلق بك بل عن نظافتك وعن كل شأن من شؤون حياتك كيف تتعامل مع نفسك كيف تتعامل مع أولادك كيف تتعامل مع زوجك كيف تتعامل مع الناس من حولك كيف تتعامل مع الكفار ممن كفروا بحق الله عز وجل وأنكروا عظمة الجبار سبحانه وتعالى تنزلت الآيات العظيمات لتبين لك ما يتعلق بهذه الحياة الدنيا وكيف تعيش فيها بهذا العدد الكبير ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بالحياة الآخرة فبينت لك عظم الجزاء في تلك الدار العظيمة وستلحظ فيما نتكلم عنه في الكلام عن الدارين أن الله عز وجل كرر كثيرا وأبدى وأعاد وثنى سبحانه وتعالى أيما تثنيه في الكلام عن الأهوال ما بين بعث الأرواح إلى أن ينقسم الناس إلى فريقهم هذه المرحلة من الحياة الاخرة من حين أن يبعث الخلق إلى أن ينقسم الناس إلى أصحاب جنة وأصحاب جحيم هذه المسألة أطال القرآن الكلام عنها كثيرا جدا كثيرا كثيرا, كثيرا جدا ولعلك أن تعجب إن قلت لك إن الكلام عن هذه المرحلة عن الدار الآخرة قبل أن يدخل الناس الجنة وقبل أن يدخل الناس النار هذه المرحلة الكلام فيها أعظم وأكثر وأكبر وأجل من الكلام عن الجنة والنار وتأمل هذا في جزء عمى وتأمله في جزء تبارك في جزء عمى لا تكاد تخلو سورة من الإشارة إلى اليوم الآخر إلا القليل منها في جزء تبارك أيضا كذلك بينما, بينما تبحث بحثا عن الكلام عن الجنة والنار فتريد أن تضع نسبة بين الكلام عن الجنة والنار وبين الكلام عن دار الأهوال ما يتعلق باليوم الآخر فتجد أن الكلام عن الهول العظيم في اليوم الآخر تجد أن الكلام أكثر بكثير من الكلام عن الجنة والنار وسيأتي سبب ذلك وسيأتي سبب ذلك وأنا أكرر لك هذه الحقائق من كلام الله عز وجل لأني أريد في نهاية الأمر عندما تقرأ كلام الله أن تنتبه إلى ما كرر الله في كتابه لا أريد أن يمر أمر تكرر مرة واحدة في القرآن كأمر تكرر في القرآن مئينا ومئينا لا فالمسألة إذا جاءت في كتاب الله مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ليست كالمساله ولكن القضية التي يأتي الكلام عنها في كتاب الله عز وجل مئة مرة ومئتين وثلاث مئة وأكثر من ذلك فإن لهذه درجة ولتلك درجة ولذا كان الكلام عن هاتين الحياتين عن الحياة الدنيا وعن الحياة الآخرة كثير في كتاب الله عز وجل وذكر الله لهاتين الحياتين وصفين فذكر للحياة الدنيا وصفا وهي أنها حياة ثانية حياة يشق لنا أن نصفها بأنها متاع وأنها قليلة زائلة وذكر وصفا عظيما للحياة الآخرة وهو البقاء والاستقرار والقرار والثبوت والخلود الأبدي الدائم هذه القضية فيما يتعلق بالدنيا والآخر هي قضية ظاهرة جدا في كتاب الله عز وجل لما لك حق أن تسأل ولي حق أيضا أنا أن أسألكم الآن لما الكلام كثيرا عن كتاب في كتاب الله عز وجل عن أن الآخرة باقية دائمة سرمديه خالدة ابد الدهر والكلام عن الدنيا أنها يسيره ثانية مدتها قليلة إذا ما قلدت بالحياه الاخره نفسر في ذلك يعني طبعا الدنيا دار عمل والآخرة دار يعني يعني دار متاع وابدي يعني لا لا, لا. الدنيا دار عمل جنه لكن الآخرة دار ايش دار جزاء يعني دار جزاء وثواب طيب إذا كان كذلك فما فما الذي يترتب على هذا وذاك يترتب أن الإنسان يعمل في هذه الدنيا كأنه يعيش يعني أبدا ويعمل لآخرته كأنه يعني يعيش قليلا الكلام الآن في كتاب الله عز وجل جاء وصف الدنيا بأنها متاع إيش معنى متاع ما معنى متاع <تصفيق> المتاع يعني هو التحاجة الفنية يعني المتع الفنية. إيه متع يعني. مدة قليلة. مدة. مدة قليلة هي مد مد مد. مد. فقد يكون ذلك كي تهون الدنيا على المؤمن فيعني لا يخطر بها ولا يغضبه بها الشيطان ويعمل للآخرة لما لمستقبله الأبدي الأسرار. هذا جميل هذا واحد. عندما وصفت الدنيا بأنها متع ووصفت الأخرى بأنها قرارات جاء هذا الوصف من أجل أن تكون الدنيا. أمرها يسير أمر هي وامر الاخر عظيم هذا واحد أمر آخر قد تكون كلمة المتاع من المتعة وكذلك من الزاد كزاد المسافر المقصود بها أن المسافر يأخذ مع الزاد وهذه الدنيا كذلك هي عبارة عن صفر وينتهي يعني لا ينتهي هذا جميل أعمل. هذا مأخر لطيف الكلام الآن في أن الدنيا دار عمل والآخرى دار جزاء وهذا جيد وأنها ثانية ليست بدائمة التي نريد أن, أن نهتم بها كثيرا في هذا الباب إذا كانت الدنيا متاع جسيرة فإذا أنا عندما أريد أن أعمل بها هل سأعمل مدة طويلة جدا؟ أو سأعمل مدة جسيرة نوعا ما؟ أيهما؟ أيهما؟ هل سأعمل مدة طويلة جدا؟ صار لا تنتهي أو سأعمل مدة يعني محتملة؟ آم قصيرة قصيرة قصيرة مهتمة هذه <تصفيق> هذه القضية هذه الحقيقة إذا استقرت في قلبك أيها المؤمن تغير الأمر كثيرا <تصفيق> أنا سأعمل فأنا أتعب سأقوم الفجر وصلّي غير إيش نائم في السرّاشة إلى <تصفيق> الساعة السادسة السابعة الثانية العاشرة إلى أن يقضي وقت صلاة الفجر بالقديس الوقت صلاة الظهر وأنا بينما أقوم أنا وأتعب وأقطع نومي ولدتي وأتوب ثم أخرج إلى المسجد وأصلي ونحو ذلك هذا الأمر هل سيستمر طول الظهر <تصفيق> لا وإنما سيكون إيش؟ فترة فتره من حياتك متاع كثرة يسيرة ثم ينقضي إلى, إلى الثواب الذي لا ينتهي هذه الحقائق أراد القرآن منها أن تستقر في قلوبنا جميعا فعندما ترى في الحياة الدنيا من هو قد سعد في حياته الفانية هذه فلا يصلي مطلقا ويأكل من أنواع الحرام ما شاء ويكسب أيضا من أنواع المال ما شاء من دون قهد ويستلذ بأنواع اللذائذ من هذه الحياة الدنيا عندما تنظر إليه يسير في الشارع بسيارة فاخرة يدخل منزلا فاخرا يأخذ ما شاء ينظر إلى العورات ما شاء بل يفعل من الحرام ما شاء يفعل لا قدر الله الزنا يفعل لا قدر الله الشاء أخرى كثيرة جدا عندما تنظر إليه في هذه اللذائذ ثم يأتي في بالك كلام القرآن يأتي في بالك كلام القرآن عن هذه الحياة الدنيا وأنها متاع ويسيرة ما الذي يكون في قلبك في فؤادك ماذا ياتيك؟ ما النتيجة التي تخرج بها بعد هذا التحليل في فهم كلام الله عز وجل عن الحياة الدنيا كيف من الطبع جدا أن ياتيك ردة الفعل في الذهن طيب هذا متع نفسه لكن متع نفسه لأي حياة حياتي سيرة ثانية متاع بينما أنا أحاول أن أبني أبني حياتي المستكرهة الدائمة عندئذ هل يخالجك شيء من شيء من يعني الندم على عدم التلذذ في هذه الحياة الدنيا بما تشاء وشيء من الحسرة على أنك أتعبت نفسك في طاعة الله عز وجل وفي الابتعاد عن نواهي هل يأتيك هذا لا ما يأتيك أنك تنظر إلى حياة أبدية سرمدية هذا هو الأمر الذي أراد القرآن أن يستقر في قلوب المسلمين على جهة العموم ولذا قال مثلا في بعض الآيات الانبياء يخاطبون أقوامهم يبينون لهم هذه الحقائق يصرخ بها النبي صلى الله عليه وسلم صرخا وصراخا عند قومه فيقول لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يسيرة وإن الآخرة هي دار القرار هذه الحقيقة وقد تكررت في القرآن كثيرا إذا استقرت في قلوبنا جميعا واستقرت في قلوب المسلمين هانت الدنيا وما فيها من لذائذ وعظمة الآخرة وما نتكبد في هذه الحياة الدنيا من أجلها هان علينا كثيرا ولذا أحببت أن نتكلم عن هذه الحياة الدنيا وتلك الحياة الآخرة وأن نتكلم عن هذه الحقيقة العظيمة ولذا لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقائق العظيمة في كتاب الله عز وجل جاءت الأحاديث العظيمة في بيان هذا الأمر الجليل فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوبة ما سقى كافرا منها شربة ماء الحديث عند الترمذي وغيره وقد صححه الترمذي رحمه الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب المؤمنين ويبين أيضا لغير المؤمنين هذه الحقيقة الكبيرة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ماء هذا الأمر مما أخذه صلوات ربي وسلامه عليه أخذه من أي من أي الآيات من الآيات التي تكلمت عن الحياة الدنيا وأنها هباء ويسيرة ليست بشيء فجاء هذا الوصف البليغ منه صلوات ربي وسلامه عليه الدنيا كل الدنيا لا تعادل عند الله جناح بعوضة شوف جناح بعوضة يعني دعني أقرب لك الأمر قليلا لو أن منا واحدا قيل له بكم تشتري جناح بعوضة؟ عرض عليه جناح بعوضة بمئة مثلا ريال سعودي أو جنيه مصري أو غير ذلك من العملات. عرض عليه هذا الأمر. هل يشتري جناح بعوضة بهذا المبلغ؟ لا. يشتريه. لا. لا يشتري. يشتري. طيب يشتريه بعشرة ريالات مثلا أو عشرة دراهم أو عشر جنيهات؟ يشتري؟ ابدا ولا بعشرة. بواحد منها جناح بعوضة ما يشتري. ماذا يفعل به؟ الدنيا عند الله عز وجل ما تستحق قرشا واحدا فلفا واحدا هذه الدنيا من أولها إلى آخرها في ميزان الله عز وجل ما تعدل ولا فلفا واحدا إذن كيف الأمر قال ولو كانت هذه الدنيا تعدل كذلك لو كانت تعدل جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء إذا هو يشرب الماء الآن بل ويشرب ما هو أعظم من الماء من أنواع الملذات والنعم ويأكل ما طاب له ويمشي وكذا لأن الدنيا هي نهي عند الله عز وجل لا ينظر إليها سبحانه وتعالى وإنما ينظر إلى تلك الدار العظيمة في الآخرة فالقضية إذن أيها المبارك هي أن ندرك ما معنى الحياة في كتاب الله عز وجل ولذا دعني أضرب لك مثلا بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم واحد شوف الدنيا كل الدنيا من أولها إلى آخرها تزول هذه الدنيا بقصورها بجبالها بناطحاتها بأنهارها ببحارها بطرقها بذهبها بشضتها بكل ما فيها زوال الدنيا من أولها إلى آخرها أهون عند الله من إيش من دن جئ مسلم واحد يعني المسلم أعظم من الدنيا كل الدنيا أعظم من الدنيا كل الدنيا فأنت إذا أدرت ذلك وأنت مسلم ألا تفخر بهذا ألا تسعد بهذا عندما تدرك هذه الحقيقة الكبرى في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعتز. لأنك مسلم لأنك عند الله أغلى من هذه الحياة جميعا بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه مر بالكعبة فرآها فقال إن حرمتك عند الله عظيمة ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك فإذا أنت عظيم وانت جليل وانت كبير في كتاب الله عز وجل أدرك هذا أيها المؤمن حتى تدرك عظم منة الله عليك في أن جعلك مسلما ثم جزاء هذه النعمة من الله عز وجل أن تتوجه إلى كلامه سبحانه وتعالى فتقبل على هذا الكتاب تدبرا ودراسة وفهما ولذا سنكون بإذن الله أيها الأحبة في مفهوم هذه الآيات فيما نستقبل وسنتكلم فيما نأتي بإذن الله عز وجل عن بقية الأهداف وعن بقية ما نريد أن نبينه في هذه الحلقات المباركات أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل في قلوبنا جميعا من كتابه جل وعلا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصالنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا من كتابك يا ربنا نورا في كل أمورنا وصل الله على نبينا